وَمَا أَرسَلَّ فيِي قَرةٍ مِنْ مَبين إِ إِللاا خَذْنَا أَهْلَهَا إِللاا خَذْنَا أَهلَهَا بِالبَأْسَ إْ وَر الر إ ابدلنا مَكَانَ السيئه الحسنه حتى عفو وقالوا وقالوا قد مس اباءا الضر و السر ف اخذناهم فاخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 أَوَ لَمْ يَغْدُ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّ لَوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ أَلَوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُرُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقَصَتْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 ثَُّ بَعثْنَا بِن بَْدِه مُسَابِ آياتِ إِى فِيعَونَ وَملَهِ فَظَلَمُ بِهاب فَاضُر كََ كَانَ عاقِبَةُ الْ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 قالوا أرجي وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما ان انت القي وان ما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعينا الناس واسترهبوهم سحروا اعينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وَأَوْ حَنَا إلىلَ مسَ أَنْ أَللقِ صَكَ فَإذَاهَلَقَّف مَا يَأفكُون فوقَا الحَقّ وَودَقَلَ مَا كانَوا يَعْعملون فَغُلِبُهُ لِكَ وَ قَلَبُ صغِرين وَُلقَت السَّحرَةُ ساجدين.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 لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم من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 قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومي استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده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 وَلَقدَدْ أَخَذْن عَلَ آل فِ الرعوونَ بِستِنينَ وَنَقُصٍ مِن الثَّمرَاتِ عَهُم يَذكرُود فَإِذاَا جَ أَتتمحَسَنَةُ قَاوا لناه وَإِن تُصِبُهُم سَّةُ إن يَقََّرُ بِموسَ ومَنم أَل إِ مَا قَائِرُهُم عِدَ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 ولمّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنا لك لنؤمنا معك بني اسرائيل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 وَأَْرَثْنَ القَوْمَ الذيين كانهُ يُصع فون مشارق الأرضِ وَمغاارِبَهاَا وَم غاربَ التي دَكْنا فيِيهَا وَتََّتكَلِمَةُ رَبِّكَحُسْن عَابنيِي الصرائلَ بِماَا صَبروا وَدَنَّ الرنانا كانان يَصْنَع في العوون وَقَومُ وَم كانوا يعجون. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الدَّهْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ على عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَّا لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ادَّرُوا مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العالمين.